سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لاحكام القران الاعداد الاذاعي مامون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثانية من مسائل الآية الثامنة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة وكان الإمام قد شرح فيها قوله تعالى من عرفات نعم يا بني لكن لن نستأنف معني القراءة قبل أن تسمعني ملخص ما قاله الإمام في هذه المسألة ملخصه هو ما قيل بشأن إعرابها منوانة أو غير منونة ثم ما قيل بشأن الاسم وأنه اسم علم وما قاله البعض من أن تلك البقعة سميت عرفات لأن الناس يتعارفون بها وقيل لأن آدم لما هبط وقع بالهند وحواء بجدة فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفه وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات وقيل هي مأخوذة من العرف وهو الطيب وقيل أصد الاسم من الصبر يقال رجل عارف إذا كان صابرا خاشعا فتح الله عليك يا ولدي إذن الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي لا إله والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الثالثة أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك وأجمع على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وافاض نهارا قبل الليل الا مالك بن انس فانه قال لا بد ان ياخذ من الليل شيئا وأما من وقف بعرفه بالليل فانه لا خلاف بين الامه في تمام حجه والحجه للجمهور مطلق قوله تعالى فاذا افضتم من عرفات ولم يخص ليلا من نهار وحديث عروة بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع فقلت يا رسول الله جئتك من جبل طيب أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاة الغدات بجمع وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى سفته وتم حجه قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال أبو عمر حديث ثابت صحيح وحجة مالك من السنة الثابتة حديث جابر الطويل خرجه مسلم وفي فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص وأفعاله على الوجوب لا سيما في الحج وقد قال خذوا عني مناسككم المسألة الرابعة اختلف الجمهور في من أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع صحة الحج فقال عطاء وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم عليه دم وقال الحسن البصري عليه هدي وقال ابن جريج عليه بدنه وقال مالك عليه حج قابل والحج ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس وقال الشافعي لا شيء عليه. وهو قول أحمد وإسحاق وداود وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب الشمس المسألة الخامسة يا إخواني ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفه راكبا لمن قدر عليه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس وأرضف أسامة بن زيد وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديث علي وفي حديث ابن عباس أيضا قال جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل ناقته القسواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفره قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه إلى آخر الحديث فإن لم يقدر على الركوب وقف قائما على رجليه داعيا ما دام يقدر ولا حرج عليه في الجلوس اذا لم يقدر على الوقوف وفي الوقوف راكبا مباهات وتعظيم للحج لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وذلك في سوره الحج قال ابن وهب في موطئه قال لي مالك الوقوف بعرفة على الدواب والإبل أحب إلي من أن أقف قائما ومن وقف قائما فلا بأس أن يسريح المسألة السادسة سابت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أفاض من عرفة يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال هشام بن عروة والنص فوق العنق وهكذا ينبغي على ائمه الحاج فمن دونهم لان في استعجال السير الى المزدلفة استعجال الصلاة بها ومعلوم ان المغرب لا تصلى تلك الليلة الا مع الاشاء بالمزدلفة وتلك سنتها على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى المسألة السابعة ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفت كلها موقف. قال صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف. رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل وفي موطئ مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفت كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وروي عن ابن عباس قال من أفاض من عرنة فلا حج له وهو قول ابن القاسم وسالم وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي قال وبه أقول لا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يوقف به قال ابن عبد البر الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجئ مجيئا تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين فلا يجوز أداؤه إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها وهو بغربي مسجد عرفة حتى لقد قال بعض العلماء إن الجدار الغربي من مسجد عرفه لو سقط سقط في بطن عرنة وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفت في الحل وعرنة في الحرم قال أبو عمر أما بطن محسر فذكر وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في بطن محسر المسألة الثامنة يا إخواني ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة تشبيها بأهل عرفة روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة وقال موسى بن أبي عائشة رئيس عمر يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون يوم عرفة فقال أرجو أن يكون به بس قد فعله غير واحد الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة المسألة التاسعة في فضل يوم عرفة يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال قال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية أخرجه الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وروى الدارقطني عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر ان يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفه وانه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكه يقول ما اراد هؤلاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لقد لاحظت يا عم أن الإمام اهتم اهتماما كبيرا بعرض كل ما قاله الأئمة والعلماء حول الوقوف بعرفة كان لابد أن يفعل يا عبد الواحد. فالإمام مدقق بطبعه وفوق هذا فهو يعلم جيدا ونعلم نحن جميعا أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ولكن ما هو المقصود بالوقوف بالضبط يا عم؟ المقصود بالوقوف يا ولدي الحضور والوجود في أي جزء من عرفة ولو كان نائما أو يقضان أو راكبا أو قاعدا أو مضاجعا أو ماشيا وماذا عن الطهارة يا عم؟ فقد تكون بعض النساء حائضات مثلا؟ هذا يا ولدي لا يغير في الامر شيئا سواء اكان طاهرا ام غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب وحتى لو كان الحاج مغشيا عليه يا بني ان المغشية عليه اختلفوا في وقوفه ان لم يفق حتى خرج من عرفات فقال قوم يصح وقال اخرون لا يصح لانه ركن من اركان الحج لا حرمني الله منك ومن علمك يا عم وبارك الله فيك يا ولدي وزدك حبا في العلم وغدا نلتقي بإذن الله مع الإمام لنواصل قراءة كتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم